اِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي مِنْهَا بِقَبَسٍ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى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 اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي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 فَلَنَأَتِينَكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَاءٌ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الْزِّينَةِ وَأَيِّ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى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 فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف وولا فِي أنكم في جذوع النخل ولا تعلم أن أينا أشد عذابا وأبقى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 وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِبْ عِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ قَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها, فقذفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار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 وانظر الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا لا نحرك انه ثم لننسفنه في اليم من اسف ا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما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 وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أَوْ يحدث لهم ذكرى فتعال الله الملك الحق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 ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى